بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الامثال يسألونك عن الأنفال قل الامثال لله والرسول قل لله والرسول أتقوا الله وأصلحوا ذات بيكم وأطيروا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين أتقوا الله وأصلحوا ذات الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُنِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْ فُمْ إِيمَانَهُمْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَإِذَا تُنِيتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْ فُمْ إِيمَانَهُمْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ صَلَاةً عَمِلْمَا رَزَقْنَاهُمْ يكون <تسجيل> <تسجيل> <تسجيل> الذين <أولئك> هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم وغفرة ورزق كريم. لهم فَادْعُ كَ رَبِّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَجِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُون فَادْعُ كَ رَبِّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَجِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُون لجادِونَك بعد ما تَبَنَكَ أنما يساقون إلى الموت وهم يبون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 فَإِنَّ مَن غَيَّرَ ذَاتَ الشَّوْكَةِ تَفْكُونَ لَهُ وَيُلْهِكُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ كَيَّاتِهِ وَيُخْضِعَ دَارَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُنْصِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فالحق ويؤفل الزاقل ولو ترأى المجدون إذ تستغيطون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردسين إذ ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ألف من المماركة هردين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله فإلا من يريد إن الله عزيز حكيم إن الله عزيز إذ يُغَشِّيكُمُ الرُّعْبُ أَأَمِنْتُم مِّنْهُ وَلَمْ يَأْتِكُم بَعْدُ النَّذِيرُ وَلَقَدْ رَأَيْتُمُ الْمَاءَ تَتَدَفَّقُ مِنْ تَحْتِ السَّمَاءِ وَتَنبُتُ الْجِبَالُ هَشِيمًا عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مِن ويذهب عنكم, عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَدْبِتُ الَّذِينَ آمَنُوا يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ الَّذِينَ سألقي في قلوب الذين كفروا الوعد فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنات ذلك بأنهم شاك الله ورسوله. ذلك بأنهم شاك الله ورسوله. ومن يشاك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ومن يشاك الله ادْخُلُنَّ اللَّهَ جَزِيبَ الْقَوْدَ ذَلِكُمْ تَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارًا ذَلِكُمْ تَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّارًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا لقيتم الذين كفروا ذحفا فلا تولوهم الأذباب يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ذحفا فلا تولوهم الأذباب ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد ذاء بغضب من الله ومن ولي يومئذ دوره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد ذاء بغضب يا الله تقاضي ذا الغضب من الله ومأواه جهنم تقاضي المصير, ورش المصير فَأَنْتَ قَتَلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ أَلَمْ تَفْتَحُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فَنَادَاهُمْ كَإِذْ مِنْ سَوَادٍ اللَّهُ ولي بلي المؤمنين من بلاء حسنًا. ولي المؤمنين من بلاء حسنًا. إن الله أسمئ النالين. إن الله ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَنْتَصِرُوا هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا أُذِلرنَّ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِن تَعُودُوا أُذِلرنَّ تُؤْمِنُوا أَنَّ قُمْتَ بِأَحْكُمٍ شَيْئًا وَلَنْ كَذِبَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ يَا الَّذِينَ وأنتم تسمعون ولا تقولوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ولا تقولوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم كل الذين لا يحقلون إن شر التعاد عند الضعر كل الذين لا يحقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. ولو علم الله فيهم خير لاسمعهم.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 وَمَا رَسُولٌ اِذَا جَاءَهُ لَمَّا نُحِييْكُمْ وَلَهُ اَنَّ اللهَ يَقُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ وَلَكِنَّ اَنَّ اللهَ يَقُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ ولي تهشون. واتقوا جثة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا جثة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وعلموا أَنَّ الله جديد العقاب قال لهم ان الله جديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تقابون الناس واذكروا إي أنتم صليل مستضعقون في الأرض تقاقون أن يتغطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من فغاوكم وأللكم من بنصه وعزقكم من الخوى لذاكي لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لَا لا تقونوا الله والرسول وتقونوا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ قُل لا تَقُولوا اني فاتك وانتم ثمضا وَلَهُ ام انما اموالكم واولادكم فتنة وان عند عظيم وعله وَهَنَّ اللَّهَ عَنْ ذُو الْعِلْمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَسْتَقُّوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانَ وَيُكَفِّر عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَعَلَّكُمْ كُرْفَادًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لكم. وَاللَّهُ ذُو الْحَضْلِ الْعَظِيمِ وَاللَّهُ ذُو الْحَضْلِ وَإِذْ يَمْكُرُونَ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُونَ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ويمكرون ويمكرون والله خير, وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَنَشَاءُ مِثْلَهَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ونقر سمعنا لون شاء لكل نادك لا ذاك هذا إلا أكاطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق قُمْ نَنْذِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ أِتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ إِنَّمَا كَانَ هَذَا وَالْحَقُّ فَمَنْ ذَا يَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً من السماء أو اكتناب عذاب ألي وما كان, الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون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 عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء، إن أولياءه إلا المتقون ولكن أسرهم لا يعلمون. إن أكثرهم لا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فَنُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُرُدُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَ هَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ فَسَيُنْفِقُونَ هَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثم يغلقون والذين, والذين كفروا إلى جهنم يحشرون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من كَيِّيِرْ وَيَجْعَلَ الْخَبيثُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَوْقُمُهُ جَمِيعًا في فِي جَهَنَّمَ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا كَيِّيِرْ وَيَجْعَلَ الْخَبيثُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ سَيَوْقُمُهُ جَمِيعًا هؤلاء كهم الخاسرون. هؤلاء كهم الخاسرون. قل للذين كفوا إن تهوى فضلهم ما قرّس الله وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. سَتَغْضُو إِن يَنْتَهُوا يُحَوِلُهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يُنْصَبْنا وَصْنُ نَ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وقعتهم حتى لا تكون جهنة ويكون الدين كله لله فإن تهوا فإن الله بما يعملون بصير إن الله بما بصير وَإِن تَعْلَمُ فَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَإِن تَعْلَمُ فَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ نَعْمَ الْمَوْلَى وَنَعْمَ النَّصِيرُ نعم المولى وَنَعْمَ النَّصِيرُ وَأَلَّهُ أَنَّمَا غَنِمْتُ مِنْ شَيْءٍ فَأَنْلِلَ اللَّهِ قُوَّةَهُ وَلَهُ وَصُولِ وَلِدِ الْقُرْبَةِ وَالْمَسَاكِينِ يَتِيمَ وَالْيَتِيمَ وَالذِقَّ قَطِيعًا الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَيَتَامَى الْمَسَاكِينِ وَفِي السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا وَالْيَتَامَى السيّن والر السّيّن إن كنتم آمنون بالله وما أنزلنا على عبادنا إن كنتم عابدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعذوة الدنيا وهم بالعذوة القصوى والرطب أسفل منكم. إذن في الدنيا وهم للون وفي الخص ورث السلوك ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله أمر كان مفروها ولو توعدتم لاختلف. فَإِنْ يَعْجِزْ وَلَكِنْ يَقْضِ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَلَكِنْ يَقْضِ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بينة ويحيى من حي عن بينة ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا يهشك من هلك عن ذينك من حي عن وإن الله لسميع وما يريتهم الله في منامك قليلا اذ الله في منامك قليلا الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. ولو أراكهم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. وَأَذِى يُرِيكُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلٌ وَيَقَلِيلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ يَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَأَذِى يُرِيكُمْ إِذْ تَلَقَّيْتُمْ فَإِنْ تَمْشِ فَلْيَكُنْ فِي أَنِّي يَسْتَطِيعُ اللهُ أَقْوَى كَانَ مَسْؤُولًا وَإِنْ لَمْ وَهْتُ الْأُمُورُ وَإِنَّ اللهَ يُجَاوُ الْأُمُورُ يَا أيها الذين فَثَبِّتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَطَقْتُمْ فَتَزَبَّرُوا لِكَيْ لَا تُظْلَمُوا وَتَنُسَوْا مَا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَمَرَصُهُ وَلَا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ إِنَّ اللَّهَ نَسْحُرِي وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَرِأَيْنَ النَّاسَ وَيَصْدُون عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ اقْطَعُوا مَا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَاؤُكُمْ لِبَعْضِ النَّاسِ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ إِنَّنِي فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ قَعَدَا لِيَحْكُمَا بَيْنَهُمَا وَقِيلَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ قَعَدَا لِيَحْكُمَا بَيْنَهُمَا وَقِيلَ إِنِّي بَرِيءٌ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله وقال وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ضر هؤلاء وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَكَّلُ فالذين كفوا الملائكة يضربون وجوههم وأذارهم وذوقوا عذاب الحريق. وَالسَّمَاءٌ يَتَعْسَى الَّذِينَ كَفَوُوا الْمَلَائِكَةَ يضربون وذوههم وأجبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعجيد ذلك بما قدمت الذي فإن الله ليس بظلم لاجره كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كذلك آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقال إن الله قوي ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أن عماه على قوم حتى يغيروا ما في أنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن غير أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسه لم يكن غير النعمة على قوم حتى يغيروا ما وأن الله سميع علي لم يكن غير النحة أنعم على قولي حتى يغيروا ما بأنفسهم الله كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذّبو بأيات ربهم فأهلسناهم بذنوب وأغرقنا آل فرعون. فزهوا بأيات مفسدين فأهلسناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. وقل كانوا ظالمين. شوذ الدواب عند الله الذين كفوا فهم لا ي الذين عاهدت منهم ثم ينكبون عهدهم في كل مرة وهم لا يستكوفون. فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ قُلْ فَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خلفهم لَعَلَّهُمْ لا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء لا يحسبن الذين كفروا سلوكه. ولا يحسبن الذين كفروا سلوكه. إنهم لا يعجزون. إنهم لا يعجزون ما استطعت من من قوة ومن رباق الخيم توهبون به عدو الله وعدوكم وأعدوا لهم ما استكعتم من قوة ومن رباق الخيم توهبون به عدو الله وعدوكم تغهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين وما تنفقوا من شيء في سبيل اللَّهِ وقف إليكم وأنتم لا تبين ان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله ان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يخدعوك فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هو الذي أيذاك بنصره وبالمؤمنين غَاءَ جَنَّهُ رُوحِي وَالْمُؤْمِنِينَ وَأَلْفَيْنَا قُلُوبَهُمْ وَأَلْفَيْنَا قُلُوبَهُمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ لو أنفقت ما في الأرض يلي عما أنفت دير قلوبه ولكن الله ألف إنه عزيز إنه عزيز يا حسبك الله ومن اتبع كن المؤمنين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبع كن المؤمنين يا أيها النبي حسب المؤمنين على القتال يَوَمَ يُؤْمِنُونَ عَلَى الْكِتَابِ إِذْ يَفْكُمُ مِنْكُمْ مَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ 20 مَشْرُونَ يَغْلِبُونَ مئتين. ثُمَّ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ أَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ وَإِنْ يَسْتَغْفِرُوا لَا يُغْفَرُ لَهُمْ ۗ أَمْ تَنقُصُهُمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بأنهم قَوْمٌ لا تَصَلَّى اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا أَلَا نَقَضَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا مِئَةٌ صَابِرَةٌ يغلق يَبُو مِئَتَيْنِ أَي يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَارُوا وَتْ يَغْزُونَ أَرْكَل مِنْكُمْ أَلْفٌ يَظْلِمُونَ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ والله مع وَيَسْكُنُكُمْ أَنْ يَهْدِيَهُ وَأَنْذِرْهُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ ما, مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْنَى فِي الْأَرْضِ ما كان المبي أن يكون له أسرى حتى يشتد في الضر تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز الحكيب لو لا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لو لا كتاب من يا الله جربنا شكّم فيما أخذ ثم ذرناه فقلوا مما غنتم حلالا طيبا فقلوا مما غنتم حلالا طيبا و. واستق الله، واستق الله. إن الله رفيع رحيم. إن الله رفيع رحيم, رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيدكم. الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا إِنَّ يعلم اللَّهَ في فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَنِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ إِنَّ يعلم اللَّهَ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا والله غفور رحيم قلنا غفور رحيم وان يريدوا خيانهك فقد خانوا الله بن قرن فامكن من والله عليم حكيم والله عليم حكيم ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولن يُهادِو مالَكُم مِنْ وَلايتِهِم مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهادِو. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَرَضوا يُهادِو مالَكُم مِنْ وَلايتِهِم مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهادِو. وَإِنْ سَوَصَوْكُمْ فِي فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وإن اشتنصركم في فعليكم النصر إلا والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا بعضهم أولياء إلا تفعلوه تكون ستنة في الأرض وفساد كبير إلا تفعلوه تكون ستنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وآجا وجادوا في سبيل والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا والذين أنوا لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجوا وجاهدوا معكم فأولئك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 Please mm say -hmm. mm -hmm. mm -hmm.